يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فمولاقي فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا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 وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ